في تاريخ الرساله نعم حاولوا نعم نعم نعم راحوا إلى مكة ليؤدوا صريرا في العرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وعرفنا أنه كان يذهب إلى القبائل في منازلهم وأنه كان يذهب إليهم في أماكنهم ويطرق أبوابهم ويتكلم معهم ويعرض عليهم الدعوة حتى صادفه وفد أهل المدينة وعندئذ عرض عليهم الدعوة وتلى عليهم القرآن وذكرهم بما يجب عليهم نحوه من الإواء والنصرة، فقال بعضهم لبعض إن هذا لنبي الذي تهددكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، وبدأوا يتشاورون فيما بينهم، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إننا تركنا من ورائنا قوما ليس هناك من هو أشد خلافا منهم وإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك هذه الكلمات قالوها للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن اقتنعوا بأنه يدعو إلى الحق وأنهم سيعرضون ما عرضه عليهم على قومهم فإن دخلوا في الإسلام أخبروه وأفاذوه بذلك وذهب النفر الستة عائدين إلى المدينة من مكة بعد أن قضوا حجهم في هذا العام وقلت لكم إن هذا العام كان السنة الخامس الخمسين من ميلاده صلى الله عليه وسلم أو السنة العاشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم فذهب القوم عائدين إلى المدينة وعرضوا الإسلام على قومهم من الأوس والخزرج فدخل الناس في دين الله وتكافروا وظلوا يكسرون وأرسلوا مندوبين عنهم في السنة التي بعدها وكان عددهم ثلاثة عشر رجلا وامرأتين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الستة الذين التقى بهم رسول الله في العام الماضي ثم زاد عليهم سبع آخرون وامرأتان يعني أصبح عددهم بعد أن كانوا ستة في السنة الماضية أصبح عددهم بالمرأتين خمسة عشر شخصا فتضاعف العدد من ستة إلى خمستعشر وجاءوا ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوا به عند العقبة الكبرى التي تلي مكة مباشرة وأعلنوا إسلامهم بين يديه فطالبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيعة فبايعهم بيعة العقبة الأولى وقلت لكم إن هذه البيعة كانت على الفضائل والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام ولم يكن هناك بعد بيعة على السمع والطاعة أو على مع عدم منازعة الأمر أهلك أو على الجهاد في المنشط والمقرة أو غير ذلك من الأمور التي كانت في البيعة الثانية ولكنها كانت بيعة على جانب من الأخلاق والفضائل التي دعا إليها الإسلام وجاءت بها القرآن ووردت بها السلة الشريمة وسماها المؤرخون وأهل السير ببيعة النساء وذلك لأن البيعة كانت على غرار بيعة النساء يعني مثل بيعة النساء التي جاءت في الآية الكريمة يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك لك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل أولادهن ولا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله كانت بيعة العقبة الأولى على هذه الفضائل على ألا يشرك يشركوا بالله شيئا ولا يسركوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر يأمره في صورة الممتحة في آخر آية من صورة الممتحة. نعم. كانت هذه هي البيعة الأولى. ولما أله القوم حجهم وأراد الرجوع إلى المدينة، بعث إليهم مع بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. يعلمهم. ويفقههم ويدعو الناس إلى الدخول في الإسلام جهب مصعب رضي الله عنه اللي كانوا في المدينة اللي جاءوا مكة 13 رجل ومرأتان الرسول أرسل معهم مصعب بن عمير. فذهب معهم إلى المدينة وبدأ يبشر بالإسلام ويكلوا القرآن ويعرض الدين ويعلم الذين دخلوا في الإسلام منهم ما يجب أن يتعلموه من أمور الدين وكثر الإسلام وأسلم على يد مصعب سعد بن معاذ وأسلم على يديه أسيد بن حضير وكثر الإسلام في الأوس والخزرج حتى لم يبق بيت إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل مصعب يعمل طوال عام كامل في المدينة ينشر الإسلام ويحفظهم القرآن ويعلمهم ما يجب أن يتعلموه من أمور دينهم حتى جاء موسم الحج الثالث وتقدم مصعب فريق المدينة ووصل إلى مكة قبل أن يصل أهل المدينة واختلى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أهل المدينة قد أكرمهم الله بالدخول في الإسلام ولم يبق بيت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام ويتحدثون عنه في مجالسهم وأنه سيقدم عليه منهم في هذا العام تلاتة وسبعين رجلا واختلفت النساء هل عددهم أربع نساء أو عددهم ثلاثة عشر امرأة والقول الأخير هو القول الذي رجحه التؤرد أربعة وسبعين رجلا وثلاثة عشرة امرأة قدموا إلى مكة حجاجا، وهم مسلمون وقدم البشير مصعب بن عميد قبلهم وأخبر الرسول بما كانوا عليه فوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتقي به بعلب العقبة الكبرى وأن يكون ذلك في ليلة اليوم الثاني من ليالي منه الليلة الثانية من ليالي منه وأن يكون ذلك في آخر الليل المسألة إذن بدأت تأخذ شكلا غير الشكل الأولى لأن أصبح الإسلام يحتاج إلى رعاية وأصبح الأمر الذي سيبايعون عليه رسول الله يحتاج إلى الزكمان ويحتاج إلى السرية حتى لا يعلم به أهل المدينة فأهل مكة فيكفون في طريق أهل المدينة وقد يقع بينهم من الخروب والدماء ما لا تسمد الأصباح لذلك خطط الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا اللقاء فضله تخطيطا محكم. بارع أن يكون اللقاء عند العقبة كالعادة لأن العقبة آخر شيء في ولا يسكن بعدها أحد لأن من يسكن بعدها يكون خارج منا معنى ذلك أن الحجات جميعا يكونون فوق العقبة في الهجهة مستلفة فلهذا يكون هذا المكان خالي ليس فيه أحد ولا يحضر هذا الاجتماع أحد من الحجات الشيء صار أن يكون في الليلة الثانية في الليالي منا لماذا؟ لأنها قد يتعجلون ولأنه إذا بص وصل الخبر إلى أهل مكة يقول القوم قد زاروا وذهبوا متوجهين إلى المدينة فلم يكن هناك عليهم بأس من أهل مكة إذا تصرب الخبر إليه السيء الثالث خطط لهذا اللقاء أن يكون في الثلث الأخير من الليل لماذا؟ حتى لا يطلع عليه أحد ويكون أبلغ في التستر والإخفاء وكان هذا التخطيط محكم سبباً بأن تمت الزيعة من غير معاكمة تمت الزيعة من غير أنه أو عقبات تواجه الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كل هذا التخطيط ومع كل هذا التخطيط ومع تصور أن المشألة يموجد هذا التخطيط قد تتبع نجاح من غير أن يشعر بها أحد إلا أن الخبر قد تسرب إلهه بيعة العقبة الثانية أو الأخيرة كانت السنة الثالثة عشرة لبرتة صلى الله عليه وسلم وتبقتها بيعة العقبة الأولى وكانت الثانية عشرة وبيعة العقبة بالسرى حتى لا يطلع اهل مكة على الامر فيئولوا بحكام القبيلة الى الابه لاهم الى العز هذا تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى وعن بيعة العقبة الثانية وعرفنا أن البيعة الأولى كانت على جملة من الفضائل والأخلاق الكريمة التي نادى بها الإسلام وعلى رأسها التوحيد الخالص لله عز وجل حيث كانت البيعة على ألا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر يأمرهم به وسميت البيعة الأولى بيعة النساء لمشابهتها لما جاء في الآية الخاصة ببيعة النساء وأما البيعة الثانية فقد كانت على السمع والطاعة في المنشط والمقرة وعدم منازعة الأمر أهله وعلى أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤوه حتى يبلغ رسالة ربه مما ينصرون ويمنعون منه نسائهم ودراريهم والفرق بين البيعتين واضح حيث تحددت معالم الدولة في البيعة الثانية فإنه لا سمع ولا طاعة إلا لأمير مطاع في القوم وعدم منازعة الأمر أهله فدل على أن هناك إماما اختاره المسلمون والخروج عليه ومنازعته الأمر يعتبر خروجا على هذه البيعة وشرودا عن الحق الذي ألزمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حماية هذا الإمام الذي يختارونه ممثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هاجر إلى بلدهم وترك بلده كان من الواجب عليهم أن يحموه وأن يمنعوه وأن يتركوه يعتدي عليه أحد أو يحول بينه وبين تبليغ الدعوة أحد دون أن يقفوا معه وأن ينصروه عليه ولما استوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الأنصار وأنهم دخلوا في دين الله وأصبحت المدينة دارا للمسلمين في هذه الحال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمي مكة أن يتوجهوا مهاجرين إلى المدينة المنوعة وكانت تعرف باسم يثرب في تلك الفقر أمرهم أن يهاجروا إلى يثرب إلى المدينة وأخذ المسلمون كلما حانت لهم الفرصة يهاجرون من مكة ويذهبون إلى المدينة يا ابن اللي فرد أنت على العدن عندك طول النهار اتفرج زي ما تمنا بعد انتجو في الامتحانات وتصرخوا ما سمعنا هذا ما قلت هذا ما هذا في الكتاب ممكن ان نسمعوا منكم في الاخرى هذا انتبه اصل اصل يثرب كانت تعتبر أكبر مدينة في هذه المنطقة لأن المنطقة هذه قبل دخول الإسلام إليها ومن قديم الزمان كانت تعتبر قرى قرى كثيراً أفاء الله على رسوله من أهل القرى فكانت هذه قرى مجموعة قرى وكان أكبرها مدينة تعرف باسم يثرب فأطلق اسم اسم يثرب على المجموعة كلها. بعد بعد أن دخلها اليهود وهاجر إليها الأوس والخزرت من اليمن كل هذه الأوضاع جعلوا يطلقون عليها كل هذه القرى يطلقون عليها اسم يثرب وظل اسمها يثرب حتى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد لمح في هذا الاسم معنى التثريب وهو اللوم والتوبيخ. فنهى عن تسميتها بأثرب وسمّاها طابة وسمّاها طيبة ولها أسماء كثيرة مشهورة في الكتب التي تعرضت لها ومنذ ذلك الحين عرفت المدينة أو المنطقة المعروفة باسم يثرب عرفت أيضا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أما كلمة المنورة هذه. فلم أعثر لها على موضع ولا زمن ولا متى ومن أول من سمها بهذا الاسم ما عرفت لها طريق كلمة المنورة هذه أما المدينة فقد قال المؤرخ استفانيوس القديم مؤرخ يوناني قديم قال عبر عن المدينة هذه باسم مدينة يعني المدينة المدينة عرفت باسم المدينة قديمة ولكنها بعد أن هاجر إليها الرسول سميت باسم مدينة الرسول نفهم هذا؟ فاسم المدينة اسم قديم من الأسماء التي أطلقت على يثرب قديما ووجدت في تواريخ أو جغرافية استفانيان البيزنطي آه اسم يسرب باسم المدينة وهو يتكلم عن دولة المعينيين وقد وصلوا إلى تيماء واحتلوا هناك هذه المنطقة فتعرض للكلام عن المدينة وقال وسمها باسم مدينة تاء والتاء دي في الأخير بدل ال التعريف التي نذكرها نحن عند تعريف الاسم فنقول ال كذا المدينة. نعم هذه إلا ما عرف عن المدينة من حيث الاسم. نعم قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه أن يتوجهوا إلى المدينة ما في داع إذن للذهاب إلى الحبشة وقد وجدت أرض فيها حرية للمسلمين يمارسون فيها عبادتهم كما يحبون ليس هناك مضايقات وليس هناك تعذيب ولا إرهاب وليس هناك صد عن سبيل الله وذلك لأن المدينة انتشر فيها الإسلام فأصبحت دار إسلام فأمر الرسول أصحابه أن يتوجهوا إلى المدينة مهاجرين بدلا من أن يتوجهوا إلى الحبشة كما كانوا يفعلون من قبل لما علم بعض المهادر الحبشة بأمر الرسول بالهجرة إلى المدينة أقبل بعضهم إلى مكة وهاجروا مع من هاجر من مكة إلى المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ عدد المهاجرين في تلك الفترة حوالي خمسة وأربعين رجلين وهم الذين آخى رسول الله بينهم وبين الأنصار بعد هجرته إلى المدينة خمسة وأربع عدد المهاجرين من مكة إلى المدينة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة وأربعين رجل نعم هذا غير النساء يعني النساء لم ينص على العدد ولكن نصوا على عدد هؤلاء لأن الرسول آخر بينهم وبين الأنصار فذكرهم ابن سعد وذكرهم بيره من أصحاب السير بهذا العدد هذه قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا لكل من مكة من رجع من الحبشة إلى مكة ومن هاجر جميعا سواء جاي من الحبشة أو جاي من مكة نفسها كان عددهم خمسة أو وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يترقب الإذن له بالهجرة وعلمت قريش بهجرة المسلمين فوضعوا في طريقهم العقبات وضعوا عقبات كثيرة في طريق المهاجرين والعدد البجلة توزع عليكم وفي بحث أنا كتب عن دولة الإسلام الأولى ستجدون فيه الكلام الذي أقوله لكم الآن لأنه ما في الكتاب السيرة ولكن ستجدونه في عدد المجلة اللي توضع عليكم ذا نقول إيش أن المهاجرين من مكة إلى المدينة من المسلمين بدأوا أهل مكة يضعون في طريقهم العقبات فمرة يحبسون بعضهم ومرة يحاولون التفريق بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأولاده ومرة أخرى من أفلت من أيديهم يحتالون عليه ليردوا إلى مكة فيعذبونه ويسيمونه الخسف حتى يرجع إلى الكفر وضعوا في طريق المهاجرين تلك العقبات نعم. لي. كانوا كان. لا كل من يعفرون عليه مهاجرا يعاملونه معاملة سيئة. مليل. مليل. مليل. فكان أبو سلمة رضي الله عنه مهاجرا شد رحله وأركب زوجته ومعه ابنه أبو سلمة. وهم بالرحيل من مكة إلى المدينة فرآهم أهل أم سلمة جماعة أم سلمة شفوه فوقفوا دون أبي سلمة وقالوا له هذه نفسك نجوت به أو تريد أن تهاجر بها فما بال صاحبتنا هذه والله لا نسمح لك أن تأخذها أبدا وحال بين أبي سلمة وبين زوجته من أن تهاجر معه، فتركها أبو سلمة وشد رحله وتوجه إلى المدينة. وأهل أبي سلمة يرون ذلك المنظر، وهو قد توجه إلى المدينة وترك ابنه سلمة مع أمه، فرأه. أهل أبي سلم فنازعوا أهل أمه الولد الصغير وأخذ هدول يشد من جهة هدول يشد من جهة والله لا نسلم إليكم أبدا هذا ابننا هذا كذا حتى انخلع ذراع الطفل الصغير في أيديهم وهم يجذبونه هكذا وهكذا وأخذ أهل أبي سلمة الطفل الصغير من أمه وحال بينها وبين أن تعيش مع ولدها وهكذا تشتتت الأسرة الزوج هاجر إلى المدينة الزوجة منعت من الهجرة مع زوجها وحبست في بيت أهلها الطفل الصغير يحرم من والديه وهو في أمس الحاجة إلى حنانيمة وإلى معاملتهما برفك وشفقة وتشتت الأسرة هكذا لماذا؟ حتى يسمع من يريد الهجرة فيخاف أن يفعلوا به كما فعلوا بأبي سلمة وزوجه وابنه فيتراجع عن الهجرة ويرضى بالإقامة في مكة تحت تعذيبهم وتحت صياطهم حتى يحاولوا رده عن دينه وفتنته عن الإسلام. وأما عياش بن أبي ربيعة، فبعد أن وصل بالهجرة إلى المدينة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيأتيه أبو جهل عمرو بن هشام وأخوه وكان. خاليني لعياش ابن ربيعة إخوات أمه فجاءوا حتى وصلوا المدينة واحتالوا عليه يا عياش أمك تموت وأمك في شدة المرض وكذا ولا وقد رفضت أن تأكل الطعام أو تشرب الشراب حتى تأتي وترى فرق الرجل لأمه وحن إلى أن لا تتعذب هذا العذاب بسبب فراقي وبعد ولكن عمر حذر عياش وقال له احذر يا عياش إن القوم يتآمرون عليك يريدون أن يرجعوك إلى مكة ليعذبوك ويفتنوك في دينه ولكنه وجد ميلا من عياش للذهاب مع خاليه فقال له إن كان ولا بد فهذه ناقتي فهي ناقة لا يشق لها غبار فإن رأيت منهم خديعة ومكر في الطريق فتحول بها إلى المدينة ولن يلحقوا وأخذها عياش وصار مع خاليه متوجهين إلى مكة وفي الطريق نزل أوهما أنهم يريد أن يريد أن يستريح فنزلوا جميعا للراحة فأوثق عياش بأوتاد قصيهم ثم ركب أبو جهل ناقته التي يناقط عمر بن الخطاب وأركبه ناقته حتى لا يستطيع الفرار أو النجاة منهما. وتوجه به إلى مكة وكبلوه بالأغلال وعذبوه عذابا أليما وأخذوا يطوفون به شوارع مكة وهم يقولون هكذا ففعلوا أيها الناس بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا وهكذا ظلت أنواع العقبات توضع أمام المهاجرين ليقعدوهم عن الهجرة من مكة إلى المدينة ولكن المسلمين صمموا على أن ينقذوا أنفسهم وأن يهاجروا بدينهم مهما كلفهم ذلك و...